فبأي ب آلاء ر ك م ا تكذبان رب المشرقين رب و ر ب ا ل م غ ر ب ي ن فبأي آ ل ا ب م ا تكذبان مرج ل ب ح ر ي ن ي ل ت ق ي ا ن ب ي ن ه م ا برزخ ل ا ي ب س ي ا ن ف ب أ ي آ ه شركه الهدى شركه ج دعويه غ ا ر ر ب ح ي ك ذات مضمون اجتماعي ل ل ب ح ر ك ا ل ا م ف ب أ آلاء ربكما تكذبان وله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 <تكذبان> يعرف ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ت الله الحسنى ا م ج ي ط و ف و ن ب ي ن ه النابلسي وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما ولمن ف ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ل ا ن س ل ا م ا ه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 ر ب ك م ا تكذبان متكئين ع ل ى فرش ب ه ا ل ن ا س ت ب ر ق وجن ا ل ج ن ت ي ن دان ل ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه ن ق ا ص ر ا ء الله ط ن إ ن س قبلهم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 هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبان و م ن ن د و ه م ا ج ن ت ا ن فبأي آ ل ا ب ك م د ه ا م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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ا آلاء ربكما تكذبان حورن قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما ن حورن فبأي في فبأي ب ك ت ذ لم يطمسهن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وابقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام